وَقتََبَةِ الساعة وانشق القمر وَإِن شَققا القَمَ وَإَرَ آياتَةَ يُعْرِضُ وَيَقولُوا صِحْرُ مستَُْمِل وَكَذبُ وَتَّبَعُ أَهُو أَهُم وَكلُلّ أَمْرٍ مستُْتَقِل وَلَقدَد جَأَهُم مِنَ الأأَنبَ إِمَا فيِيهِ مُزدَج.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 وَيُنذِرُ فَقَالُوا أَبَشِرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْ بِهِمْ وَاصْطَبِر وَنَبِّئْهُم أَنَّ الماء بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 لِنُنَذِرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّ أَرُكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لكم براءة في دَرَاءَةٌ